Ihdiru al-sirat al-mustakim Sirat al-lazien an'an'ta alaihim Gheri al Wala al اللَّهُ الذي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْهُ شَيْئًا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأرض جميعا In fi ذalik l'áyat l'iqaum yetafakkarun Qul lillazien ámanu yagfirun Lillazien la yarjoon aiyyama Allah Liyajizia qawman bima kanu yaksebun مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 أَمْ حَسِبَ الذيينَ جَتَح السّاتِ أََّ جَلَهُ كََّينَ آمَنُوا وَعَمِل الصَّالِحَاتِ سوَو أَمْ مَحهُمْ سوَوأَم مَحياهُ وَمماتُهُم سَ أَمَا وَخَلَقَ اللهَّهُ السَّمواتِ وَالْأَرضَ بِالحَّ وَلتُجز كُلّ نَفْسِم بِمَا كَسَبَت وَهُمْ ل يُبْلَمُون فَرَأتَ مَن التَّخَدَ إِلَ هَوهُ وَضَلهُ اللهَّ علىى عمِ وَخَتَمَ على سَمْرهِ وَقَلْبِ وَخَاتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يَهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ